جَعَلَ عَلَيْهِمْ جَذَابًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَى دَارِ هَٰذِهِ النَّائِينَ إِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِذْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى يُنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كِبْرٌ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَهْتَدُونَ رَجَعُوا لَا أُنْفُسُهُمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَفْتُقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اقْفِرْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّكُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ